أسود الله فتيان صغار وأشبال لدين الله ثار تراهم سجادا لله حبا وإشفاقا دموعهم غزار بأعمار الزهور ترى شبابا أبيا مخلصا وله اقتدار يبيعون النفوس لخير دين وفي الأهوال كدوتهم ضيرار وما ظنوا بروح أو دماء وما خافوا وقد خاف الكبار وما عرفوا الهازيمة ذات يوم وما جبنوا وما وهنوا واخار وقصود الله فتيان صغار وأشبال لدين الله ثار تراهم سجادا لله حبا إشفاقا دموعهم غزار وما ولوا ذهورهم الأعادي وليس يخيفهم بطش ونار وكم وهبوا نفوسهم المنايا ودنس غصماهم ذل وعار لنصرة دينهم هبوا جميعا ورغم الفتك والتنكيل لسار وقد رفعوا لواء الحق جاهرا وخصم الحق يخزله الفرار رسود الله فتيان صغار وَأَشْبَالُ لدين الله ثار تراهم سجادا لله حبا وإشفاقا دموعهم غزار في للقرآن أرواحا بذلنا وللكفار غسلين ونار سنسحقهم ونسحق كل طاغن وإن وجدوا مديرا لن يداروا في للقرآن أرواحاً بذلنا وللكفار غسلين وناروا سنسحقهم ونسحق كل طاغ وإن وجدوا مديرا لن يداروا أسود الله فتيان صغار وأشبال لدين الله داروا تراهم سجاداً لله حبا وَإِشْبَاعَ الْدُّمُعِ